اداء يقتصر على طابع غير فردي لا يشمل بالضروره الافراد الافراد نريد ان نصل الى قيمه قدره تخدم افراحنا ومالنا وراحتنا لا يمكن ان نفعل هو اليوم الشخصي هذا سيتم في دورات اقراها فقط هو هذا بالاضافه الى اننا نوقع طوال السنه اذا كان هناك أي يا جديد المباركة الزجاء أبأ فيه <تصفيق> من الزجاء إليك مباركة ويأتدى ضرنا آياته ويسرطة ويسرطة وصف الله تعليم ورحمة الله تعالى هو الذي في <تصفيق> جميع عارجه في <تصفيق> ياس في الدنيا Hola, buenas. Mira la factura. Cuánto es la, cuánto es esto. Que tiene que como a la última que se la parte la завтра приfavorata на من الخالق الغالث الممي عليها لكل ما نقوم فيه لذلك يعني الكثير والألال الوزيرة وقل المحبولي وكثير من الثالث من قبل أعوذ من هو العالمي ولا تكرهوا من الثالث الخالق الغالث ستعادت الحق الثاني من فقوة القرآن العليّة أبواجب التساة الإتسان والتعالى لأن القرآن يشهد الثالث وهو هذا الإتسان وهو صدقه غالا يتغفرون القرآن ومع لطوله بها السالوعة أبدا يتغفرون القرآن ويقال من هذه الأميرة ويجبون في هذا الكثير أبدا يتغفرون حول أن جاء أو غالا يتغفرون أباء ورد الايه ان تشلل هذا النقص واخرجت بها السلامي عن صورتي ذرو الصوره في سوره الصاد قولوا هي طور دين فيها هذا الهدف يقوم الجاهو في هذا المبار في هذا يعرض انتم بهذا الكتاب النور اراه وطاول تاريخنا هذا الكتاب الحافظه الذكرى النبويه هو ان في <تصفيق> شهر ربيع الاول رابعا هو تعلمه القول الله عليه وسلم تعلم يتعلم الانسان في على الامم اما ان عليه او مثل الراءه تعلم القراءه والقلم حديث ان حفظ القراءه عندنا هو ان لأنه مهدده العظيم وأنه موصوف بالعظم المسيح في إسان الله عز وجل إذن يقومون في هذا المقارب الخاطب لنا الله في آخر سورة أحيان البلدية الخاطب لنا بإذن الله فلقد أداتنا تسمع من البلدان ثم ما نقال في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى هو العظيم والله أعظم الله يسلطون هذا القرآن في هذا المسلطات فلن يطلعه فلن تجدوا على هذا القرآن القرآن القرآن علينا أنه عظيمة هذا القرآن سالساً هو أن مواجهة القرآن على القرآن هو أن نعضي عائل عند المنزول المنازعات والمخاصمة التي تساعدنا على سوى وهذا المسلطات من المؤمنين، فإذا لا جعلتم بشيء، إلى الله أي إلى كتابه سبحانه وتعالى، وإلى وحيه أن ينزل الذي نبيه ورسوله إن كتبت الله ورسول الرسول في حياته، أو إلى سنة صلى الله عليه وسلم بعد أن مأتي كتبت الله سابعاً وثامناً، بالحق يا علينا الجراءة والإشراق في تداوله في كتاب الله سبحانه عز وجل النار وقت اقواله بالنهار فالسريع فالسريع إليه وارث يعقوب صقاموت ولان الكتاب لا يتبارك وتعالى اهماني منها ملاقل ملاقل ملاقل ملاقل وفي إلى الى اشرف القراء وقتيبه الصالح الى الله سبحانه وتعالى سمعنا نستنير الى كتابك سبحانه وتعالى في هذه الواعيه نقول بالمثبتات الله سبحانه وتعالى وعاده ورحمته في كتابه حجم قرال وإن يقول القرآن بس من الهدى فأشتكم قد لأنكم ترحمونه وأن هذا القرآن العظيم يحبب الخير في حروضه وفي آيته وفي صوره لمن يقوم بحقوقه لمن يقوم بهذه الحقوق وإنه هل هذه هل يوجه؟ هل يوجه؟ هل يوجه؟ وأمجر على الصلاة على علينا؟ أبداً، أحبت الأشياء الثالثين فتكون في كل الأمر بالعكس تقول هذا هو التلال والضب والضيف والدجار في حياة الإنسان يجيب الإنسان عنده قام عنده الشرق عنده إبنس. عنده, عنده من كان يتبسل من كتابة الغراء في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل إليه هكذا ويأتي مع الناس لكي يعيش في في ذلك وفي هذا؟ من أين لأن هذا الغل، وهذا الغل، وهذا الغل، الذي يجيده الإنسان في حياته ويجيدوه في هذا البيته، ومع أصدقائه، ومعرفنا على قرآن، حينما عارضنا على قرآن، وعن سنواته عن تطبور، عن سنعوين، عن الإمان المدين، عن سكان الأمدين، وعن سنبينه، عن مطبع عن مدودي، وعن تعلمي، وعن سابيني، وعن صعبيني، وعن استماعي المتقراتي، وإصبائي إلى قراءته، جاءت نادي التعاسة لقوم رجل وعالا، ومن أرد عدوك أن يلعوا معيشة جنفا، ونحسوه يوم قيامة آمع، <تصفيق> فمن كان مستمسكاً وكان متخلقاً، كتاب الله هو تأديلا بما في الله سبحانه وتعالى لا كانت له هذه الشائزه اذا ملكت له في الضر صور اذا حصل له ضر صور لا حول له يكون بناء يدمر ولا بناء واذا جزى به من جزى لك تجدون عند مطوبك امر الله سبحانه وتعالى فقد احيان يجيب به ملك عظيم حينما تجدوه حين من حين في الشده حينما تجدوه ايه الداركه او الجوارح والنوازل لا تراه تلك الشبه من الحر او الرؤس فتشيوه هناك الازم الضغط وتجده هناك لا يحصوا له انترب ان يحصوا له قيضا فضائيه فيقوم ذلك من المعادن لذلك في ذلك طريقه حتى حينما تجدوه في المصاعيد والشدائد حقيقة بحدي، تشدوا باسعة لأنه حقيقة متشفى بكتاب الله ويصتح عند نصول الشجائف وعند نصول المصائف وعند نصول المكانة وعند نصول المراقصات وحقيقة ولا تزيدة الدرس ب Gustav Allah و لونقوار به ونقوار به ونقوار أجة وب أرحب بعضها السعيم استردكم على Hello, how are you? السلام عليكم كل درب سلام عليكم بمصابته انما وصلنا اشهى من غريحه ويسعده فذلك الصادق <تصفيق> ما كل من زال به مثل من الشدائد سواء نزلك بمالي او بعقلي لانه هو نفسه ليكتسب لنفسه ثمره جاز بينما la millió de la justicia al-Quran celé est donnés sol o drop. Si Deus assumi un o seeds, คะ que soci els nostres quadrats في quoiquens altres, indomensat a les في bells, corret, trousers, confiates com t'axicadama, una adama i torn desaparec del선 de la innest avell? Nomó qué sobren la ninta és انا اجل سؤالك شيئا نوعا هذاك ما اجرى حقا في مثل هذا الامر دينيا وعن شرك الشيطان يسعى الي وطرق الوسائل هكذا لي ارضيه له وحثه يرضيه ويجعل من المصدق او العيونه كما عند قاعده المس هل عنده الأموال، وعنده التكتورات، وعنده وكذا وقع الشميع مع الأولادين أحد أولادهم يطعون الكلام يدعون إلى شجرة وشجرة وشجرة ومساق وقال بأس المنشطين، هذا النشيء هذا النشيء يجب أن يتحامل يجب أن يتحامل هذا حتى يتحامل العصر ومسلسل بإسان الله، هو ذائب المتربية احمد لما يرجع خير ما يكون في نعمه تطير الحمد لله اللي رزقاني وحين ما يصير منطاع والحمد لله قدمت لي وثقاني وحين يجي مدع البلاء هل تدق وحين ما يصير منهم عصيه ليس ما كان بماصور هكذا يشهد صفشي وتصغره ارابته ربها يصير الله رحيمه لقومه تعالم يحسوا على النجات ليس بالله الرحمن الرحيم ها رحيم يطوب نعم وكل رجال يردون أن يصور القرآن فهذا السمانين يسمى في هذا القرآن وعليه؟ فهذا القرآن تسعاد لنا في الدنيا وفي الأخير وفي كل الأحوال في الشلال وفي الرغا وهذا أدفعنا نتعلم لكن لا أستطيع أن نعرف حول القرآن هذا هو التمر وواجبت له الخصائص ومعنى الخصائص لهذا القرآن وهو أنه يصور القرآن معنا وقتنا به وَا تَرَى الْقَمَرَ كَأَنَّهُ خِيطٌ وَالْجِبَالَ <سؤال> كَأَنَّهَا <سؤال> سُحُبٌ وَأَرْسَلَ رِيَاحًا مُّسَخَّرَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ والعرب هو كلام الله تعالى قال في و معانيه والاظهار من اواليه الى اخره اود فتت المقال هو كلام بيت الله تعالى والنصوص دي ثالثه كما تعلم ان في امر الله سبحانه وتعالى وصائر هاتيه الضلالات حتى قالت هذا يدل على كلمه لا الله او ذاك على ذلك الكلام وذكرنا تراكمه جستير عبر انزلنا نزلنا القران عرضته انزلنا القران وان لا انزلوا الى ثقت الله انزل الى الكتاب الحمد لله والصلاه والسلام الله العزيز الحكيم تنزيل كتاب الله العزيز العليم الذي نور رحمان الرحيم اذكر زين من حكيم حكيم انه يرزق <تصفيق> الارض العالمين هذا خصائص الاول وميسائوا الذي الله سبحانه وتعالى يسار إيجارتهمко الذي الله ونفسه ؟ التي هو إيجار هو شعرنا الذي يسار إيجارتنا الذي يسارza تغيي نفسه الذي يسار يا ربي الذي وتعالى لا يبدأ أم już الذي يب закончه صحيح وحسيelنا فيما يصلينا ولا في يدويننا كيف ي schme pledge لا يكونывنا سبحانه وتعالى وان يتمجئ القران لا بقدر في ذهنه في <تصفيق> كثير من اياته وصواله انا قد استعملت سنة العمل وانا قد استعملت القران للدكر عند المبتدئ وهذه هذه que dicnam para de ser un anèdota de que la tinc només الهدف من الكتاب ساعه هي الصره قد هو ان في هذه الامه المحمديه نحن واثقون على اجماعنا ان هذه امه امه القران امه النبي صلى الله عليه كثير من يحفظون القران على الضائف حتى من لا يعرفوا لهجه القران هذا الامر عندنا حركه الذوات تساهم في ذلك في تسميه المتوجهين للتعليم هنا حتى دوينا طول ما جابنا فيها في <تصفيق> صوره انا انا بس طول يعني في جوره طبعا لا في وقتها في مدينه عندنا في المغرب حتى الخبز تقدر تقدر a <laughs> donar هذا كان هيك بنطلع انا نتابع شخص زي قاعد في السوق وكذا كل مشاركه ما شاء الله وانا الان قررت اني نبدا هاي اليوم رح اتقارر اني طور هذا مؤسستم سيرطال المستشارات طبعا في مدينه طرابلس وعندها لبنان هو نياسه وهي جنى كل اذن طيب طيب كده يا هذا هذا دينا ولكن انا بقول ان هذا التشديد لله هذا التشديد لله سبحانه و سبحانه وتعالى هذا تجد تنسيب عدد اطفال صغار يقومون عن طريق هذا هذا هذا الشارع سمعت هذا الشيء شيء اطفال موجودين يحفظوا قران حفظ المصان هو توطيه مرتين تكونوا عاد يعملوا ويسنسر جدا جدا جدا ويعرفوا حتى باش كيف المشقال هذا <سؤال> ماشي دي في متى مثل جين احضر انت واحد من الجملات الموجهه على تشير الى في يقول هذا مشع يتجير العالم اطلق <تصفيق> على القران النور وانرقي في <تصفيق> مباث الشواظ النور من اول نور هو النور هو الايه كانت القضيه حولها النور والذي <سؤال> يسمعها الشرير ينسى والله بتحليل السنه انا هذا في الصافي غير ذلك ومعامله الكيميائيه اصلا نتكلم عباره عن طاقه تنقل من الصوره الى طهره ولكن فينا نشيلها خاصه هذا الجدول ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج والاصل ان لا يكون حرجا ولكن جاءت المذود جعل مشروبا لكم اذا خاصه نادي الحراس على السير هذا الشباب يعبر عن ديننا لا يطوعني شاعر عليكم من حركه انظر و لا يعاين الدين بالحاجه الى الامارات هذا الليبان تتكلم قالوا لي يا ادم اني بعت لك مالا او يا انا رسول فجيش منصوبان او في هذه الشيعه هذا شيء في الحج في سبب له ثم من الحج اراد انه يروحد ويروح مشي على رايه على يعني السماء هي اللي تكون قريب يحرم عليه واحد ويحرم عليه المحر ويحروم علي أسنين من أهبار يحروم علي أهرب الشتاء ويحروم علي السنة مطل ويحروم علي أهربان زوجيتي ويحروم علي الصيد تابت بسنة مجموعاتهم وهذا حين من تعمل عمر الغارة وقل العروراتي والعمر التبيع إذا كانت أشباء الحيان ووجهاني فتاقه القصر وأصحى حالي وأشهاره التمتعان بإذن المغربي والنصري ونصري القدس يا فاطمه الزهراء وديشيتها اترسوي مثلا فيها هذا من جد حق كان <تصفيق> لها امبيهها و بالاحنيه عيب دنا 5 و 6 اي البطاره و يدنا على نورنا عجبك هذا <تصفيق> تم السفر الى هو في نفس السلامه هذا غير تنفوا هذه قال ما يجوا يصب سرعي ثلاث ايام دلاله بسوا سنه ايام دلاله ثلاث ايام دلاله وسرعنا نرجعوا الحاج وسبعات اذا لا تحقق هذا في ما تيسير ايضا و عندما يستقيم الكون لكان الصلات المؤمن سبق يريدوا وان خطبها تطول انتقال ضعيف فتقول كتاب وجهس هذا ثاني ثالثا فخصائص القران هذه هو الاعجاز والله انه عجز ياجاز عين اعجاز الموضوعي اعجاز هذا ثم ثم ثم الله تعالى فيما ذكرت من من قال مما صدره كان على شيئتين قرء قرء سفي اول خاوي اذكر هذه وقالوا أسعادهم لأولهم الله سبحانه برقم طلب وقالوا في المياه ومتعشرة سورة سورة ويجعل تبليمتها في القرآن فالصحة الله وصدر الله تعالى أولد القرآن لكل منه فحدهم ثانياً بعشر سورة البيئة فحدهم ثالثاً بصورة المتابعة ورادعاً ولو آية مثالة كل ما جاءتها في القرآن ولكن اجتمعتكم في كل شور فاصبروا غلظا بالامر ويامروا بالعدل ويقوموا للقول كله ولو جماعة الاثنتين على ان يتعاونوا في مريم واهن تظهر على ان يفسر هذا القران ليس لاولئك الذين يتبعون السبيل فلو كان ما هو غيره من الدين على ان يتقن يشرح في أسلوبه، وفي معنى، وفي أرصبه، وهذا أعجب، لا يستطيع أن أعطينا إلى الجنة السديدة، وهذا أعجب من الفرقية، وفي ممكن، ولو كان الأمر من الأرض، ظهيراً ومعناً، ومن أصدقاً، هذا ما أعجبونه، هذا الآخر، ثالث حجابي، يعشبه، كانت المهجرة، قل باعتم، وحمد السلام عليكم، اخترقوا، وستعادوا، وستدعوا، وقال لهم، وقال لهم، وقال لهم، هل تعلم هل قلت قوه امر الله وقال ان يقول له ان يقول له ان يقول له ان يقول يقول له ان يقول له ان يقول له ان يقول له ان يقول إلا أن الله والعرض ومنعين وكانوا بعض الإجاز وصويرهم كثير من ذلك ونفتهم سعالين وصويفتهم صصارين كبيرة وصغيرة ونفتهم ونفتهم عن الإجاز هذا المعداء على صلاة الصعبة أيضا من خصائصة القرآن وقام على العمور العمور مع العمور العمور العمور العمور العمور y dinaros pridéis información que necesitéis saber. O dimite de librería lo quería كما اني غنيت ساري فتو على رب اذا يعني طبيب لساني فشنه مش دولي ايها الامر او الكميل او الناس على الناس يعني الكتاب 12 مره 12 مره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 قصة بوضوع التأثير سبح جلاله في رمضة رسالة و هذا النصر بهذه العمالة رسالة سمعنا فالنبي رأي الله خاصة وهو حدث الناس العامة ألقاً من خصائص هذا الكتاب خابسة وهو وقت في عيشه فيه كل ما في دينه وفي عمله وفي حالته من أراضه ani al-soorida al-aida al-tabi'a wa ma al-aalaani al-aida kayfa tasawwa'a kayfa tataja wa kayfa yakun ma kin لا دخل يعني الصوره ما يعني بضمن يعني بورد هلا يعني بؤشره انا ربطت يعني اكثر شيء شهر واحضر اجاره فيرجع الى تاريخه ليس فقط ابتديه من تويدي والاداده في كتابه او عاد ما يعني هذا كل ماده ده بي بابا على الاكتمال <سؤال> سيتابعون <سؤال> فقد قادر يتصور ان سمرا بهذه حتى على المشكله حتى الاستعاله قياما فتكلف هذا الذين الناس يدنون نفسهم هذا ويذهبوا الى مكان غيره وهذا بالوقت عالم يعلم ان اجتهاد ليس والدنيا كلها هي استعراء القاضي بسائر الذين في هذا الامر ان من غير هذا هذا في <تصفيق> ذنبات، إما أنت شارساً بالعين، وإما أقرب سوف أسنف، من عين هذا صحيح من الكلمة الأخرى، ونبغي أن ينسوا بالعين، إذا تداتوا مدين أجلساً، مدى الصبوة، ونبدأ من العجل، إنه عجل مرساً، وزمريين كتاة في السلوية، ومن يرسوا ومن يتكلم، ثالثاً وثلاثاً، وهو كي يسييرها او كان يسييرها او اعطى او اذا انت تشبك اولا الاشهار الراء فرقك لا تسمع الراء هذا بيتو انا مت الذي منه مت على اجل قد انتهى هنا ولكن ما عندي مت افضل هي والله اذا جست في هذا الشيء وهذه وهذه وهذه هذه متاع ومتاع ثم فضل يعني شنو بالشان كل شو هذا اقرار راجل عند الخير للمسلمين وللمنتمين سكبه في هذه الدنيا وفي الاخره في الدنيا هكذا يكون في ساعه وفي الاخره يكون من اهل النجاح قال الله ان السعاده في الدنيا ومن اهل النعاس في الاخره واستغفر الله العظيم واقول ان اصطغ الله لكل جميع المسلمين والمؤمنين والهي انه هو القادر وهو الفعال ان شاء الله فاعذرنا واعذر كما ذكرت اخو خوانا ان في البلد عندنا نتكلم على ان الله البطانه الخضر ديون خساره في هذا التقدير يحتاج الى هذا يجب ان نبدا اول الاسبوع او مثلا في الشهر هذا لو بي بي اكثر من دار سعر خاص هذا يكون خاصة تعالى القرآن في المنسبة هذا الشهر المغارف شهر القرآن ونحن يقوم هذا المستقبل بإذن تعالى إن شاء الله كان القديم بإذن